خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الذيح فيضللنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكون أو يبقوه بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أتيتم من شيء.